أمرنا بعبادته وأتم علينا نعمه جل في علاه يعين من يعين من ابتغى واراد مرضاته وطلب مغفرته جل في علاه وهو سبحانه الذي من تمام نعمه أن علينا أن أحيانا إلى هذه الأيام هذا هو اليوم العشرون من شهر رمضان المبارك وقد مضى ثلث الشهر ما بقي من الشهر إلا العشر الأواخر وهي والله أغلى من الأيام التي مرت بل فيها أفضل وأغلى ليالي تمر في عمر الإنسان كيف لا؟ وفيها ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة خير من ألف شهر خير من أن يعيش الإنسان عابدا لله أكثر من ثمانين عاما وهذه العشر الأواخر أفضل ما في الشهر شهر رمضان أفضل الشهور شهر القرآن والصيام والقيام وأفضل ما في شهر رمضان العشر الأواخر كيف لا وقد كان إمامنا وقدوتنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها صح ذلك عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها المتأمل في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجده هو الذي كان يقوم حتى تتورم وتتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم ولما يسأل عن ذلك يقول افلا أكون عبدا شكورا هذا قيامه ويسجد في صلاته ويطيل السجود حتى يظل من خلفه أنه مات ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة ويقول ارحنا بها يا بلال وحببا إليه صلى الله عليه وسلم الصلاة وفي صيامه حتى في غير رمضان كان يصوم صلى الله عليه وسلم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم كان في جهاده صلى الله عليه وسلم اذا حمي الوطيس واشتد القتال وفر الأبطال الكبار ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يستترون به ويحتمون به صلى الله عليه وآله وسلم وكان صلى الله عليه وسلم في انفاقه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر هذا قيام وتلك صلاة وهذا صيام وهذا إنفاق وهذا جهاد في سبيل هذه حياته فإذا قيل كان يشتهد في العشر الأواخر ما لا يشتهد في غيرها فلك أن تتدبر وتتأمل ما الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان يجتهد غاية الإجتهاد في هذه العشر الأواخر كان يتفرغ فيها ويعتكف لعبادة الله جل في علاه والاعتكاف قطع العلائق بالخلائق والتفرغ لعبادة الخالق جل في علاه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر جد واجتهد وأيقظ أهله وشد مئزره وأحيا ليله صلى الله عليه وسلم كان يحتفي ويهتم بهذه العشر أكثر من اهتمامه بغيرها صلى الله عليه وسلم كان يزيد فيها من قيامه ويضاعف فيها من دعائه واجتهاده صلى الله عليه وسلم بل ويحض الصحابه رضوان الله عليهم على ذلك ويحضم على التماس خير الليالي وأفضل الليالي ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان الليلة المقبلة بعد مغرب هذا اليوم إن شاء الله هي الليلة الأولى من الليالي العشر الأخيرة من رمضان وهي ليلة وترية ليلة الحادي والعشرين وقد تكون هي ليلة العمر إذا لم تكن ليلة القدر وفزت بقيامها فإن الله يتقبل من المتقين وإذا فزت وكانت ليلة القدر فهنيئا لك راحة في الآخرة ونعيما لا ينفد ولا يبيد فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اخواني الكرام اشتهدوا في هذه الأيام وتلك الليالي المقبلات فإن كان أكثر الشهر قد ذهب فالذي بقي والله ثم والله ثم والله أغلى من الذهب نسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر وأن يجعلنا فيها من المقبولين ونسأل الله أن لا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي المشكور وتجارة لا تبور وبعد أيها الأحبة الكرام نتابع تلك الوقفات الإيمانية والتأملات الإيمانية مع سورة بن النظير وهذا هو اللقاء الرابع عشر مع آيات السورة الكريمة ومعنا الآية العاشرة من السورة ولا زلنا يعني نواصل ابتدأت الآيات في ذكري أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين في سياق ذكر من يستحقون الفيء فذكرت الآيات المهاجرين رضوان الله عليهم وجزاه الله عن خير الجزاء ونسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى ثم ذكرت الآيات الأنصار الذين تبوؤوا الدار. والإيمان من قبل إخوانهم المهاجرين رضي الله عن الأنصار وأرضاهم ونسل أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى ثم صنف يلتحق بهذه الأصناف وهو الذي يسير على نهجهم ويقتفي أثرهم ويمشي وراءهم إلى قيام الساعة فهؤلاء وعدهم الله بأن يرضى عنهم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 الآية تتكلم عن أهل الإيمان الذين عقيدتهم ونهجهم محبة أهل الإيمان كيف إذا كان الأمر يتعلق بأسياد الدنيا الصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم أهل الإيمان يحبون الصحابة أهل السنة يترضون على الصحابة الكرام ويدعون لهم وكيف لا؟ وهم قدوتنا وهم سادتنا وهم الذين اختارهم الله قدوة لجميع من يأتي من بعدهم ومن سار على دربهم راضي الله عنه وغفر الله وتقبل الله منه صالح الأعمال قال ربنا جل في علا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان السابقون الاولون من غير قيد ولا شرط رضي الله عنهم لكن من ياتي من بعدهم لا بد من قيد وشرط ليلتحق بهم والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ذلك خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم هذه الايه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا يعني للصحابة رضوان الله عليهم الذين سبقونا بالايمان استدل بها امام دار الهجرة الإمام ابن الامام مالك <تصفيق> رحمة الله عليه بأن الشيعة البعداء البغضاء ليس لهم حظ في الفيء وليس لهم نصيب في ذلك، لان الايه تنص على أنه يدخل في من يستحق من يدعو للصحابه ومن يترضى على الصحابه وهؤلاء البعداء البغضاء إنما يكفرون الصحابه بل ويلعنون أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعنون الصديق الاكبر ثاني اثنين اذ هما في الغار أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ويلعنون الفاروق صاحب رسول الله عمر أبي حفص رضي الله عنه بل ويلعنون ويكفرون جل الصحابة ما عدا أفراد يعدون على اصابع اليد الواحدة فهؤلاء البعداء البعضاء لا حظ لهم لا حظ لهم في هذا الفي إنما يستحقه الصحابه رضوان الله عليهم ومن سار على ضربهم درب والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وفقط لا ولإخواننا اخواننا في النسب ولا إخواننا في الوطن ولا في أي شاء بل إخواننا في العقيدة الصحابة رضوان الله عليهم الذين وصلنا ديننا ببركة جهادهم وعلى أشلائهم وبفضل تضحياتهم جعله الله جل في علا سببا لحمل أمانة الدين فحملوه وأدوا الأمانة كاملة إخواني الكرام، هذه المحبة التي تكون في القلوب، بل والبغض الذي يكون في قلب الإنسان، ما هو بقدر الله جل في علاه، حتى وإن كان للمحبة أسباباً، وحتى ولو كان للبغض أو الكره أسباباً، لكن كل ذلك مرده إلى الله، قلوب العالمين بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيف يشاء قلبك يا عبد الله ليس بيدك إنما هو بيد خالقه جل في علاه قال الله جل وعلا للمؤمنين واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر اعلموا أن الله يحول بين المرء وقال يغلب على محبة فلان أو محبة من أحسن اليه يغلب على بغض فلان وكره فلان لأنه رأى منه إساء وكذا وكذا لكن ذلك كله بتقدير الله جل في علاه قال نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وإلا تصرف عني كيدهن أصبوا أصبو إليهن وأكم من الجاهلين فميل القلب ليس بيد الإنسان وما يكون في القلب ليس بيد الإنسان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان أُولَئِكَ هم الراشدون الذي يجعل في القلب محبة والذي يجعل فيه أيضا بغضا أو كرها هو الله فنسأل الله أن يجعل أحب الناس إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابه رضوان الله عليهم ثم الصالحين الذين يسيرون على دربهم من بعدهم إلى يوم القيامة نتقرب إلى الله جل في علا بذلك فهذه الآية استدل بها الإمام مالك رحمه الله أنه لا حظ في من لم لا يدعو للصحابة فيها في ذلك الخير العظيم. والآية تصف أهل الإيمان بسلامة قلوبهم للصحابة الصحابه رضوان الله عليه يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا في العقيدة في الإيمان في الإسلام الذين سبقونا بالإيمان الذين أدوا إلينا الأمانة كاملة ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي العقيدة الطحوية عقيدة أهل السنة والجماعة اسمعها واحفظها وسر عليها تنجو يوم القيامة قال ونحب اللي هو إحنا أهل السنة ونحب نتقرب إلى الله جل وعلا بمحبة ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نغلو في حب أحد منهم لا نفرط في ذلك لا نقول أنه من المعصومين لا بل هم بشر لكن أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين هم بشر يخطئون ويصيبون لكنهم أفضل الخلق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارهم الله واجتباهم واصطفاهم لصحبة أحب الخلق إليه ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نغلو في حب واحد منهم ولا نفرط في كره ولا نبغض أحد منهم ولا نبغض واحد من الصحابة كيف نبغض بل نتقرب إلى الله بمحبتهم قال ونبغض من يبغضهم، إحنا بنبغض من يبغض الصحابة الذي يكره الصحابة نتكر... نتقرب الى الله ببغضه، قال ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم وحبهم حب الصحابة دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان عياذا بالله والذين يقولون ربنا اغفر لنا، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ندعو للصحابة نترضى على الصحابة نحب الصحابة رضوان الله عليهم في الله ندعو لهم ليلا ونهارا نترضى عليهم كيف لا نترضى عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم وقال ولا تجعل في قلوبنا غلا الغل قيد ورباط على القلب فلان مغلولة يداه يعني مقيدة يداه إلى عنقه أو كما يقولون والذي أخذ شيء من الغنيمة قبل قسمتها يقال غلول يعني أخذ من ذلك شيء فالغل قيد ورباط على القلب لا هذا القلب يحب الصحابة رضوان الله عليهم قال ربنا انك رؤوف رحيم ربنا جل في علاء رؤوف عفو كريم يحب من من عباده أهل العفو وأهل الرأفة وأهل الرحمة نسأل الله أن يشملنا برحمته أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في لقاء مقبل أقول قول هذا أستغفر الله لي ولكم اجتهدوا كثيرا في العشر المتبقيات الغاليات ففيها أفضل ليالي العمر وفيها ليلة القدر خير من ألف شهر اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته